ونبئهم أن مريماء قسمة بينهم كل شرب فكيف كان عذابي ونذر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعُوذُ بِالَّذِي يَصُدُّ عَنْكُمْ سِهَامَ الشَّيَاطِينِ مَن تَمَّ بِنَّا كَذَاكَ كَنَجِيزٍ شَأْنُ وَلَقَدْ أَنْذَرْنَا الْقُرْبَةَ وَلَقَدْ رَادُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَيُّنَهُمْ فَذُوكُوا عَبَادِي وَنُلُرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرٍ قُرَّتَ النَّعَابُ كفاركم خير من أولئكم أن لكم فراءة في الزبر أم يقولون نحن gesù La يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما ستقر إنا كل شيء